شفت كبه شفت كبه مغنغه بارد الباقي اتحفها الملل اول صحنها من زحيم رحت اركب طحت عد باب رح تركت ضحت عند باب صحت من نامي ازارن بحلم واسف لا قبه ولا صحن يا الحسن لليوم قبرك منردم ومحمد يا يا نبل طلبه سيدي نطلب بمحمد يا يا يا يا سيدي نطلب بدك بالحشر نشرب بجنف الكرم تروينا صدر القمر اغفى على القمر القمر وانشد نجوم الليالي انصوره متربع جوه بوسط الدليل صور ضريح وقبر صوب الكرامات مي ومن حول ورد انزرع وحول طوبحوتك الاكلين ومن نوم حين القفز يحديني صوت الويل اشوا <سؤال> اشواق يا ترى حال القبور اي يا يب اشواق حال القبور اوذي بالبرد خيف انظر الصوره ويرد دمع على خديسيل وارسل بيها الحسن باب وما تقدر صيحتنا ترديد ليش القبر مولاي عن جدك بعيد صيام مولاي رايحه على جيل lesh alqabr mawla ay ya mawla ya abaa muhammad <تصفيق> <تخدم>. <تصفيق> دفتر الاعمال سيختم <تصفيق> <تصفيق> دفتر <تصفيق> الاعمال يعلم سيدي بحال سجيل الجدم ما تنشال سجيل اي جد ما تنشال من خوف اللي بينا تسلم دفتر الاعمار تعلم سيد بي حال سجل القد ما تنشال من خوف الله من خوف اللي الحسن يا زاير يا زاير قبر الحسن نصي سلم على مولاي سلم على مولاي ودياله من قلبي شيچي ya allah hal ya allah hal ya